تي لا لا لا الطير رح يجي لي يجي لي اي حصير احسن حصير احسن حصير احسن احسن ولا يمنعني شيء ما دام راسي حي بسوي اللي علي ايه هصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت ايه هصير احسن ولا يمنعني شيء دام راسي حي بسوي اللي علي ايه هصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل Och aldrig i differences Menanyien första Mins treats Jag rörτο Avvaka Alcohol Ich koste Har sie Punkt يرحسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابل ان اكونكوني هصير احسن فلا قال نجيل يغير بجليل انا بالي طويل ايه هصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابل ان اكون احسن فلا قال نجيل يغير بي mina bälter är långa, men jag har inte أيه صير أحسن فكم غير وصل تمسك بالأمل وسموه البطار أيه صير احسن ولو عنده هموم سماه فيها غيوم وعليها نجوم أيه احسن أحسن فكم غير وصل تمسك بالأمل وسموه البطار أيه صير احسن ولو عندي هموم Håll hysan Håll hysan Håll hysan